أولائك الذين هدى الله فبهذا جم قتادي الذين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جل في علاه وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حياكم الله تعالى أحبة الأكارم في برنامجكم فبيهداه مقتده الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان هجيراهم في دعوتهم تذكير الناس بالتفكر في المخلوقات التفكر في الخلق والتفكر فيما خلق الله سبحانه وتعالى حتى يخرج المرء من أن يتفكر في حظوظه الدنيوية وفي حظوظه النفسية وفي ملذاته وشهواته ورغائبه وغرائزه وما تريده النفس وتهواه ينتقل إلى أن يتفكر في هذا الكون الفسيح يخاطب نوح عليه الصلاة والسلام قومه فيقول ما لكم لا ترجون لله وقارى وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكو منها سبلا في جاجة. هذا خطاب نبوي رسالي لأولئك القوم حتى يتفكروا فيما خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله عز وجل أن يقول لقومه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وكان الله سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن المرأة إذا سار في الأرض أيها الأحبة تفكر فيها تفكر في مهادها وسهورها وجبالها تفكر في هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى يتفكر المرء فيما خلق الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الخلق على التفكر في خلق الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبر كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت كل ذلك دعوة إلى التفكر يأمر النبي عليه الصلاة والسلام قومه أن يتفكروا في صدق رسالته عليه الصلاة والسلام قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثما وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن التفكر أيها الأحبة الأكارم في خلق الله سبحانه وتعالى والتفكر في النفس حينما يأمرون الله عز وجل بذلك يزيدنا إيمانا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إن المرأة حينما يتفكر أيها الأحبة يقوم بعملية التفكير التي أمر الله عز وجل بها إن التفكير قد حتى الله عز وجل عليه في كتابه العظيم في أكثر من ستمائة وعشرين مرة ستمائة وعشرين آية من آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فيها الحث على التفكر والتدبر والتعقل والتأمر والتبصر والتفقه كل ذلك أيها دعوة ماسة لجميع الخلق أن يتفكروا فكتاب الله سبحانه وتعالى كتاب تفكر كتاب الله عز وجل كما أنه كتاب تذكر فإنه كتاب تفكر يدعو الخلق إلى أن يتفكروا في هذا الكون يتأمل الإنسان في هذه الأشجار يتأمل الإنسان في هذا النبيد يتأمل الإنسان فيما خلق الله عز وجل فيزيد الناس إيمانا تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأثواب هي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فوى عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد إن المؤمن أيها الأحبة الأكارم حينما يتفكر في هذه المخلوقات تجعله هذه المخلوقات أيها الأحب الأكارم يسبح الله سبحانه وتعالى بالله عليك أطلق بصرك في السماء وفكر في هذه السماء وفكر في هذه الغيوم وفكر في هذه الشجرة انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ذاك هو الله الذي أنعمه منتشرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة إن المرة حينما يفكر فيها يقول سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تفكرك يا عبد الله فيما خلق الله؟ دليل على يقضة قلبك تفكرك فيما خلق الله سبحانه وتعالى دليل على اتباعك سنة الأنبياء والمرسلين تأمل يا عبد الله حينما خاطبت تلك النملة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وقالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها لقد تفكر فيها وتفكر في قولها لكنه أيها الأحبة علم أن هذه النملة صنع من صنع الله سبحانه وتعالى فزاده ذلك إيمانا لم ينشغل بهذه النملة أيها الأحبة الأكارم إنما انشغل في قولها وفي منطقها وفي كلامها وكيف أن الله سبحانه وتعالى فقهه قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح أن ترضاه أيها الأحبة الأكارم كل هذا كان يدعو الأنبياء والرسل إلى التفكر والتأمل والتدبر وهكذا يقول الله عز وجل عن داود حينما تسبح الجبال معه فيقول الله سبحانه وتعالى يا جبال أوبي معه والطير وألنَّا له الحديد أنعمل سالحات وقدر في السرد وعملوا صالحا وهذا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام يرى هذه الجبال تؤوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى الله سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل يا جبال أوبي معه والطيرة وألنَّا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إن هذا كله أيها الأحبة الأكارم يجعل المرء بالفعل حينما يرى أي آية من آيات الله سبحانه وتعالى أي تحريكه من تحريكات آيات الله سبحانه وتعالى إنها رسائل من الله سبحانه وتعالى لكي تتأملها ولكي تعلم أنها شيء عظيم من بديع صنع الباري سبحانه وتعالى فسبحان رب العالمين بديع السماوات والأرض أيها الأحبة الأكارم لنا حديث متواصل بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير تابعونا وكونوا معنا أولئك الذين هدى الله فبهدار مقتده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الأكارم يدعون الله عز وجل إلى النظر في هذا الكون فيقول سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ويقول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن هذه المخلوقات التي تراها ماثلة أمامك وإن كنت تراها جمادا أو طيرا أو غير ذلك إنما هي تسبح الله عز وجل فأنت حينما تتفكر فيها كذلك اعلم بأن هذا الجماد بأن هذا الحيوان قد يكون أكثر تسبيحاً لله عز وجل منك فاعلم يا أخي الكريم أن هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى ملك لله عز وجل وأنت كذلك وأنا كذلك ملك لله سبحانه وتعالى وما دمنا كذلك أيها الأحبة فإن من أعظم الواجبات علينا أننا حينما نتفكر في هذه المخلوقات نعلم حقيقة. أن هذه المخلوقات تجعلنا بإذن الله عز وجل ممن يزداد إيماننا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ماذا يدعوهم ذلك أيها الأحبة الأكارم يدعوهم إلى أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن هذا أيها الأحبة الأكارم يدل على وحدانية الله يدل على عظمة الله حينما تنظر إلى ذلك البحر حينما تنظر إلى ذلك الجبل حينما تنظر إلى ذلك الصخر تعلم أن هذا كله من عظمة الله سبحانه وتعالى, وتعالى وتعلم أن هذه الكائنات كلها توحد الله سبحانه وتعالى وتذكر الله الله سبحانه وتعالى فكن يا عبد الله متصرا بالله عز وجل ذاكرا لله عز وجل متفكرا في هذه المخلوقات سالكا سبل الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام تكون بإذن الله عز وجل من أهل التفكر والتدبر والتعقل أيها الأحبة الأكارم كلنا نفكر لكننا قد نفكر في بيوتنا وفي دورنا وفي قصورنا لكننا عطلنا طاقة التفكير أرى التفكير أدركه خمول ولم ترى العزائم في اشتعاري إن هذا التفكير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في عقولنا يحتاج إلى حركة ديناميكية حيوية حتى تكون هذه الحركة بإذن الله سبحانه وتعالى كما كانت تلك الأسلاف السابقة الذين كانوا يفكرون ويتدبرون ويبصرون إن أمة الإسلام اليوم بحاجة ماسة إلى أن تستعيد. ذاكرتها وتنشيط ذاكرتها من جديد في مسائل التفكير حينما ترى أمما قد سبقتها من الشرق والغرب في اختراعات وفي تقنيات وفي أمور لكننا أيها الأحبة الأكارم وإن كان من اللازم علينا أن نكون سباقين بالخير أكثر منهم إلا أنه وإن تعطل شيء من ذلك فما بالنا قد عطلنا تفكيرنا عن النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى حتى نزداد إيمانا ما بالنا أيها الأحبة لا نتفكر في قصص الأنبياء والمرسلين الذين قال الله عز وجل سبحانه وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون إن ملكة التفكير أيها الأحبة بحاجة ماسة إلى تنشيط حقيقي حتى نسير على ما سار عليه الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله أجمعين أيها الأحبة الأكارم أقول ما قلت إن كان فيه من صواب فهو من الله وحده وإن كان من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله عز وجل وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين إلى حالقة قادمة قريبة بإذن الله ألتقيكم